رب قد آتيتني من الملك وعلمتني من تأويل الأحاديث رب قد آتيتني من الملك وعلمتني من تأويل لا تير السماوات والارض انت ولي في الدنيا والاخره لا تير السماوات والارض انت ولي في الدنيا والاخره لو مسلما و اهْدِنِي بِالصَّالِحِينَ كَمَا سَرَى